إ ن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شكر أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهديه لا مضل له ومن محمدا أن أن يهديه يضلل هادي شريك له له وأشهد إله الله وحده له وأشهد عبده ورسوله لا فلا فلا لا إلا لا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 اليوم إ ن شاء الله تعالى مع الحديث السادس السادس والثلاثين حديث يعتبر مكملا لما مضى من ا ل أ ح ا د ي ث كما ذكرنا أ ن هذه ا ل أ ح ا د ي ث جوامع أ ي جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال جمع نعم اختصر الكلام لي اختصارا اختصر الكلام لي اختصارا لي واتيت أ ت ت ي ج و م الكلم ع و أ جوامع الكلم واستقر أ ه ل العلم بالحديث وغيرهم أن هذه الأحاديث هذه أ ج م ع ما يكون قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في دين الله تبارك وتعالى ف إ ذ ا قيل حديثا واحدا فيراد به جميع ما في دين الله عز وجل بتفصيل يتكلم به العلماء الحديث هذا الحديث السادس والثلاثون هو حديث أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله تعالى ب ا ر ك و ت من ر و ا ي ة ا ل أ ع م ش عن أبي ص ابي ل ح عن أ ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن ك ر ب ة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا و ا ل آ خ ر ه ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ه والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه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 هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي الذي رواه أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه وارضاه وقد أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م مسلم وغيره من أ ه ل العلم في الحديث وهو حديث صحيح ل إ خ ر ا ج مسلم له هذا الحديث يروي أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ق ان ل م نفث عن م ؤ م ن ي ك ر ب ة ت من كرب الدنيا ن ف س الله علي ه ك ر ب ة ت من كرب يوم ا ل ق ي ا م ة هذا الكلام فيه ع ب ر ة للمسلم وفيه خير له عظيم ل أ ن به إ ذ اذا فعل ل ك إ ذ فعل ذلك أ ي ما أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم به فقد يجد الخير في ا ل آ خ ر ة و ق د يجد ا ل خ ي ر في ا ل آ خ ر ة ل ذ ل ك ق ا ل ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم م ن ن ف ب ا ت و م ؤ م ن ك ر ب ة م ن كربات ومن ك ا ومن كربات و ن ك ب ا ومن ك ر ب ا ن ك ب ا ت ومن ك ا ت ومن ك ا ل ض ي ق و ا ل ض ن ك و ا ل أ م و ر ا ل ت ي ي ك و ن ف ي ه ا ش ر على ا ل م س ل م هذه ا ل أ م و ر نعم السادس والثلاثون اليوم إ ن شاء الله تعالى الحديث السادس والثلاثون السادس والثلاثون نحن شرحنا في المرة الماضية الحديث نحن إيش في ا ا ل خ من س و و ا ا ل ل ث ث ش ر ح ن المفترض في ا ر هريرة رضي ة الماضية الحديث الخامس والثلاثون الذي الله لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا ل من م تباغضوا أبي يعني هو عن أبي هريرة رضي الله عنه أ ن يكون ا ل إ خ و ة بارك الله ف ي ه م معهم المد ن حتى يعني يتابعون ع ن ي ي مع ا ل إ خ و ة هنا ويكون ا ل أ ق ر ب إ ل ى الفهم في م ت ا ب ع ة الكلام مع الكتاب لانه لا يستغنى عن الكتاب ولا يستغنى عن السماع, لا يستغنى عن الكتاب ولا يستغنى عن السماع الذين يتابعون هذه المجالس نعم بارك الله فيكم والدروس ا ل أ خ ت ا ل ف ا ض ل ة م س ل م ة ترفعها على المواقع نعم نعم بارك الله فيكم نعم أ ع ل م بارك الله فيكم ونفع الله ب ك م طيب هي والثلاثين الحديث والثلاثين نعود إن تشقنا الآن وهو الحديث شاء الله المحاضرة الثالثة أما الثالث الثالث والثالث الثالث والثلاث الثالث والثلاث إن شاء الله تعالى、طيب. هذا إن طيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا قلنا الكرب هي الشده ة الكرب هو الشدة والضيق ش د ة و ا ل والضنك والأمور التي ربما تؤذي المسلم فمن فرج وهون وساعد على خروج المسلم من هذا الذي هو فيه فهذا يبدله الله تبارك وتعالى في ا ل آ خ ر ة ب أ ن ه ينفس عنه كربه من كرب يوم ا ل ق ي ا م ة ونعلم أ ن يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ر عظيم وما سيحدث فيه لا يعلمه إ ل ا الله من ش د ة هول هذا اليوم وما سيكون فيه من العذاب للكفار فلا يعلم أ ح د كيف سيثبت في هذا الموقف وكيف سينجي نفسه من هذا الموقف لذلك كان هذا ا ل أ م ر خيرا للمسلمين جميعا وهو, ممن أو وهو مما فضله الله لنا على غيرنا ا ا من مؤمن من فنفس عن ن كربة من كرب ل د ي ا ل ق ر بالدنيا ب س ي ط ة خ ف ي ف ة شيء أ ح د عنده ضنك عنده ش د ة في م س أ ل ة م ع ي ن ة كلها مسائل د ن ي و ي ة فالذي يفرج ويهون وينفس عن أ خ ي ه هذه ا ل أ م و ر الدنيويه ويساعده يشعر في أ ن ه ليس وحده و إ ن م ا المسلم أ خ المسلم كما وسلم قال النبي صلى الله صلى عليه وسلم فالله تبارك وتعالى يكافئه في ا ل آ خ ر ة بسبب نفعه ل ل آ خ ر ي ن ب أ ن ه ينفس عنه ك ر ب ة من كرب يوم القيامه ة التي ي الدنيا الدنيا أشد وأعظم من كرب الدنيا لو جمعت من كرب كرب كلها ما ت أ ت ي شيء في ك ر ب ة و ا ح د ة من كرب يوم ا ل ق ي ا م ة فلذلك كان هذا خيرا عظيما للمسلمين فمن يترك هذا الخير من يترك هذا الخير؟ الآن ترى كثيرا من مثلا الآن الناس يتعففون أن يذهبوا لشخص وينصحوه يترك الخير كثيرا يذهبوا يساعدوه في ترى هذا لشخص أو ضيقه أ و كربه أ و يمدوه بمال إ ذ ا كان محتاجا لشيء حتى لا يمد يده لغير الحلال أ و غير ذلك من الأمور المعروفة همومهم أن إخوانه فالذي بهذا الخير يساعد يخوز يريد تفريج في والسؤال عن أ ح و ا ل ه م والرقي بها إ ل ى درجات تكون بذلك فيه الخير هذا يدخل إ ن شاء الله تعالى في هذا الحديث من نفس عن مؤمن كربه ة من الدنيا نفس كرب ا ل ل عليه كربة من كرب يوم ا ل ق ي ا م ة هذا أ م ر مهم لا أ ح د يستصغر أ ن يساعد ولو طفرا صغيرا ولو ا م ر أ ة ولو رجل كبير كلنا يساعد ا ل آ خ ر ل أ ن ن ا مسلمون المسلم أ خ المسلم لذلك جاء هنا من نفس عن مؤمن ك ر ب ة من كرب الدنيا ا ل إ ي م ا ن هنا إ ي م ا ن الاعتقاد الذي يعتقد اعتقادا جازما ب أ م و ر وشروط و أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن وتحقيقها فهذه ا ل أ م و ر إ ذ ا توافرت لا بد من ا ل م س ا ع د ة لا المساعدة بد من المساعدة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 فيه إ ف ا د ة تزيد عن ا ل أ و ل في أ ن الخير في الدنيا والاخره آ خ ر ة في أن ل ي في الدنيا والآخرة و ذ ا مكمل ل ل أ وهذا ل و مكمل ل ل أ و ل ل أ ن ك إ ذ ا ن ف س ت عن مؤمن في ك ر ب ة في ضيق في ضنك في م ش ق ة في ش د ة ف أ ن ت ت يسر علي ه فمن يسر ي على م ع س ر يسر ي الله علي ه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة تجد ذلك مشاهدا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وهذا من فضل الله ومن ه علينا هذا يسير جدا يسير جدا فصار الجزاء في الدنيا و ا ل آ خ ر ة جزاء عظيما جزاء عظيما ثم قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة أ ي ض ا ذكر الدنيا و ا ل آ خ ر ة ذكر الدنيا والآخرة من ستر مسلما الذي يستر عيوب أ خ ي ه ل أ ن ن ا أ م ر ن ا أ ل ا نفضح أ ح د ا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء و أ م ر الله عز وجل ب أ ن يكون بين المسلمين ا ل م و د ة و ا ل ر ح م ة و ا ل أ ل ف ة ف إ ذ ا كان بينهم هذا ا ل أ م ر وهو عدم الستر وفضح ا ل أ م و ر وانتشار الفوضى ن ت ش ا ا ر بينهم في زعم كل واحد منهم ب أ ن فلانا يفعل كذا وكذا في علانيته وفي سريته فاين هذا من أ خ و ة الدين و إ ن هذا من أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بستر عورات ا ل آ خ ر ي ن فمن ستر مسلما و أ خ ف ى عيبه سواء كان هذا العيب في الخلق أ و في الخلقة أ و في الدين أ و في الدنيا ولكن لا يفهم أ ح د ا انه إ ذ ا ظهر أ ح د ا يبتدع في دين الله عز وجل ويتكلم ويقول على الله بغير علم ب أ ن هذا نستر عليه هذا لا لا بد أ ن يراجع في ذلك فإذا أعرضا وجحد واستمر على ما عليه يجب التحذير منه وهذا ليس فضحا له أ و ليس عدم ستر له ولكن ل أ ن الدين مبني على القول على الله بعلم وليس بغير علم إ ذ ن هناك أ م و ر د ي ن ي ة ربما يكون فيها ا ل أ م ر بستره أ و بعلانيته وهذه م س أ ل ة تحتاج إ ل ى نظر في م س أ ل ة م ع ي ن ة حتى نعرف ما يدور فيها الشاهد أ ن ه يجب علينا ستر عورات ا المسلمين نستر المسلم ولا نفضحه سواء كان هذا في خلقه أ و في خلقته أ و في أ ي أ م ر آ خ ر في ا ل أ م و ر التي تخفى على غيره من المسلمين فمن ستر ى مسلما ستره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة هذا جزاء عظيم لمن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله عز وجل أ ن ت تسر المسلم ليس ضعفا منك و إ ن م ا امتثالا ل أ م ر الله و أ م ر رسوله صلوات الله وسلامه عليه في أ ن المسلم أ خ و المسلم فلا بد أ ن يحافظ على عرضه ويحافظ على أ م و ر ه ا ل د ا خ ل ي ة و ا ل خ ا ر ج ي ة ا ل ع ل ا ن ي ة والسر كل ذلك يجب على المسلم أ ن يحافظ عليه م ح ا ف ظ ة ق و ي ة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة في الدنيا ترى ذلك عيانا إ ذ ا فعلت ذلك ترى في بعض المواضع يسترك الله عز وجل من أ م و ر ك ث ي ر ة وهذا مجرب في كثير من ا ل أ ح ي ا ن مع كثير من الناس ويسترك أ ي ض ا في ا ل آ خ ر ة يسترك في ا ل آ خ ر ة وهذا هو المطلوب ل أ ن في ا ل آ خ ر ة الله عز وجل يبين حقائق الناس ويظهر كل شخص بما كان يفعل في الدنيا تتطير الصحف ي أ ت ي الحساب ويخبر الله عز وجل كل شخص بما فعل في الدنيا فينكشف أ م ر كل أ ح د أ م ا م ا ل م ل أ في س ا ح ة الحساب في يوم العرض فلذلك الذي يريد أ ن يستر نفسه في ا ل آ خ ر ة في ه ذ ا الموقف المهول لا بد أ ن يستر على أ خ ي ه المسلم لا يفضحه لو نظرنا إ ل ى الذي ي أ ت ي بالفضائح ويقول على صفحات ا ل إ ن ت ر ن ت أ و على صفحات المجلات فضائح كذا و ف ض ي ح ة هذا وذاك فما الفائدة, فما الفائده من هذا كله ه وهو يعلم أ ن سيقف أ م الله م ا عز وجل وسيفضح بما قد فضح به غيره وهو لا يعلم ل و د أ ن يفهم أ و ل ا هذا الدين ويفهم ما هو الذي سيقدم عليه حتى يقدم الخير ويقدم شيئا ينفعه في ا ل آ خ ر ة فقال صلى الله عليه وسلم ومن س ت ر مسلم ا ستره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة يحجب الله عز وجل عيوبه عن الناس ومن منا وجل ليس له عيوبه عز عن عيوب ومن كلنا لنا عيوب ولا نريد أ ن يظهر أو تظهر هذه العيوب للناس فنفكر في هذا الموقف وفي هذا العرض كيف إ ذ ا عرف الناس هذا هذه العيوب عني أ و د ان نفكر في هذا قبل أ ن نفضح المسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه هذه ك ل م ة ج ا م ع ة الله عز وجل يعين ا ل إ ن س ا ن ويجعل له ق د ر ة في م ع ا و ن ة أ خ ي ه إ ذ ا قدمت ل أ خ ي ك شيئا لله الله عز وجل يعينك على فعل مثل ما فعلته لغيرك ل أ ن ك ابتغيت مرضاه الله عز وجل بذلك فالله يؤجرك على هذا ا ل أ م ر والله عز وجل يعين العبد عونا كاملا سواء كان في الكم أ و الكيف أ و في الزمن لا يتخلى عنك أ ب د ا ل أ ن ه هو الذي خلقك ولا يرضى لعباده الكفر ولكن الذي يحب أن يجعل أن يحب م ع ي ة الله معه وقدرته له وعونه دائما معه يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتعينه على الخير وتعينه على ط ا ع ة الله عز وجل وتعينه على ترك المعاصي و ا ل آ ث ا م وتعينه على حب الخير وتعينه على نشر الخير ورد المظالم وحب الناس هذه المعونه ة تكتب عند ا ل ل عز وجل صوت هل في صوت؟ تكتب عند الله عز وجل فلذلك هذا الجزء من الحديث وما مضى يبين ما جاء في ا ل أ ح ا د ي ث الماضيه ة من النبي حظ ا صلى ل ل عليه على وآله وسلم على محبة المسلمين المسلم ي ن لبعضهم ا ل ب ع ض المسلم أخ ا لا م م س ل ل يظلمه لا ينبغي لمسلم أ ن يظلم مسلما يجب عليهم أ ن يتعاملوا بالموده و ا ل ر ح م ة كما وصف الله عز وجل ا ل ص ح ا ب ة ب أ ن ه م رحماء بينهم ا ل ص ح ا ب ه رضوان الله عليهم كانوا رحماء بينهم و أ ش د ا ء على الكفار رحماء بينهم المسلمون كذلك أ خ ذ ن ا هذا الدين عن النبي ا ل أ م ي ن من طريق صحابته ا ل أ ظ ه ا ر رضي الله عنهم و ل أ ن ه م كانوا رحماء بينهم فهذه ص ف ة المؤمنين أ ن ه م رحماء بينهم فلا بد أ ن نتصف بهذه ا ل ص ف ة والذين يكونون رحماء, رحماء بينهم يتعاونون كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ا ل إ ث م والعدوان هذا التعاون الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فهل فينا من يفعل ذلك لابد أ ن نفكر وننظر هل نطبق أ ح ا د ي ث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت بيانا عن الله عز وجل هل نحن رحماء بيننا نحب بعضنا البعض نتعاون على البر والتقوى وننتهي عما نهى الله عنه ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة أ ه ل ك ه م الله عز وجل ل أ ن ه م كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا والله عز وجل فضلنا على كثير من الخلق وجعل هذه ا ل أ م ة وهي السواد ا ل أ ع ظ م أ ك ث ر أ ه ل ا ل ج ن ة أ ت ب ا ع النبي صلى الله عليه وسلم من أ م ت ه ل أ ن ه م ماذا اتبعوا ولم يبتدعوا فواجب علينا أ ن نتبع ما أ م ر الله به وننتهي عما نهى الله عنه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في آ خ ر هذا الحديث بكلام حول العلم حول العلم و أ ه م ي ت ه ل أ ن بدون العلم لا نعرف كيف نطبق هذه ا ل أ م و ر فالذي يريد أ ن يسير على دين نبينا صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لابد أ ن يتعلم هذا الدين ليس شرطا أ ن يكون إ م ا م ا أ ن يكون عالما أ ن يكون خطيبا أ ن يكون كاتبا و إ ن م ا يتعلم ا ل أ م و ر التي تعينه على فهم هذا الدين وعلى قربه إ ل ى الله عز وجل وعلى تدبر كتابه وفهم س ن ة نبيه صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي أمرنا به ويجب أن فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما الذي ي س ل ق طريقا ويسير في طريق يطلب فيه العلم يطلب فيه العلم العلم الشرعي ع العلم ل ل م ا العلم عن الله عز وجل العلم الذي يرفع العبد الجهلة يرفع عن نفسه به العلم الذي يرفع العبد به عن نفسه, عن نفسه الجهل من م ع ر ف ة أ م و ر ا ل ع ب ا د ة من ص ل ا ة و ز ك ا ة وحج وصيام ومعاملات وغير ذلك لابد من ذلك لكل مسلم أ م ي وغير أ م ي ل أ ن هذا لا يصل إ ل ى العبد عن طريق ا ل و ر ق ة والقلم و إ ن م ا يصل عن طريق ا ل إ ل ق ا ء أ ن ت إ ذ ا جلست في مجلس علم تستمع إ ل ى كتاب الله و إ ل ى س ن ة رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ذ ا أ ن ت ت أ خ ذ العلم عن هذا الشيخ بسمعك فهذا يكون ل ل أ م ي وغيره الذي يعرف ا ل ق ر ا ء ة و ا ل ك ت ا ب ة والذي لا يعرفها فلذلك قال الله عز وجل ف ا س أ ل و ا اهل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون أ ن ا ما أ ع ر ف ا ل ق ر ا ء ة ولا ا ل ك ت ا ب ة ف أ ر ي د أ ن أ ت ع ل م العلم أ و أريد أ ن ن ج ي نفسي من الجهل ف أ ذ ه ب ف أ س أ ل فلانا كيف أ ص ل ي ل أ ن ا ل ص ل ا ة لا تصح إ ل ا بشروط و أ ر ك ا ن م ع ل و م ة عند أ ه ل العلم كيف أ ص ل ي حتى تصح ي ا ل ص ل ا ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي أ ص ل ي إ ذ ا أ ن ا ل أ ن ي عامي و أ م ي لا أ ع ر ف ا ل ق ر ا ء ة ولا ا ل ك ت ا ب ة ولا أ ع ر ف شيئا عن العلم لابد أن أعرف أن أصلي لابد أن أعرف أن أن اتوصل إ ل ى ا ل ص ل ا ة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ذ ه ب إ ل ى العالم و أ س أ ل ه فيقول لي كذا وكذا وكذا ف إ ذ ا تعلمت علما هنا هذا هو علم أ م ليس بعلم هذا هو علم أ ن تتعلم ا ل أ م و ر التي ترفع بها الجهل عن نفسك وهذه أ م و ر لا تسقط عن المكلف ب أ ي و س ي ل ة من الوسائل فهي فرض عين على كل مكلف من المسلمين بمجرد أ ن ه مسلم وجب عليه أ ن يتعلم ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والحج والصيام ل أ ن ه ا أ ر ك ا ن ل ل إ س ل ا م وبها تصح ا ل ع ب ا د ة وبدونها لا تصح ا ل ع ب ا د ة هكذا وضحت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما ه ذ العلم الذي فيه الخير فيه وفيه القرب إ ل ى الله عز وجل وفهم هذا الدين من يسلك هذا الطريق ويتحمل مشاقه ل أ ن طريق العلم ليس بسهل لا يظن أ بانه ب أ ن من أ ر ا د أ ن يطلب العلم ب أ ن ه يجلس ف ي ق ر أ فيكون عالما كلا وإنما الذي يريد أن يتعلم العلم وإنما أن يريد لا, ينال براحة الجسد لا يستطاع ن ا براحة ا ل ل ج د لا ي س العلم ب ر ا ح ة الجسد و إ ن م ا يدرك على مر ا ل أ ي ا م والليالي لذلك له طريق وطريقه طويل لا ينتهي إ ل ا بالموت كما سئل ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله وهو رؤيا ذاهبا في طريق ومعه أ د ا و ة أ ي م ح ب ر ة فقيل ا ل ف ق له يا إ م ا م إ ل ى متى م ع ا ل م ح ب ر ة قال مع ا ل م ح ب ر ة إ ل ى ا ل م ق ب ر ة فالعلم ينتهي عند الشخص بعد وفاته عندما يموت ينتهي العلم معه لذلك له طريق وطريقه طويل وله جانبين وهذه الجوانب أو هذا الطريق ج و أو ا هذا ا ن ب ل وما حوله من الطرق أ و الفتحات أ و الخطوط أ و غير ذلك من ا ل أ م و ر لابد أ ن يتحملها طالب العلم ولابد أ ن يفهمها ويفهم أنه ويفهم أ ن ه يسير في طريق يوصله إ ل ى ا ل ج ن ة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن, سلق طريقا ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما ومن سهل طريقا ف ع م الله به ه طريقا س له ا ل ل به سهل الله له به طريقا إ ل ى ا ل ج ن ة سهل الله له به طريقا الى ا ل ج ن ة أ ي جعله سببا لدخوله الجنه ة يسر ل الطريق الموصل الجنة إلى هذه من ثمرات العلم ومن فوائد العلم أ ن ه يوصلك إ ل ى الجنه ة من يلتمس سلك طريقا ي ف علما سهل الله له به طريقا الى ا ل ج ن ة الكلام حول العلم كبير وطويل وتفرد له محاضرات وكلنا يعلمه لكن ينقص التطبيق كثير منا يعلم العلم و أ ه م ي ت ه وما يكون فيه من الخير لصاحبه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة لكن يحتاج منا إ ل ى علو همه واستحضار ن ي ة وسير على م ر ض ا ت الله عز وجل فيه بدون رياء ولا تسميع وبدون أ ن نجعله رزقا لنا ن أ ك ل منه بحيث أ ن ن ا نتكلم إذا أ خ ر ج المال ونسكت إ ذ ا لم يخرج المال لكن م س أ ل ة أ خ ذ ا ل أ ج ر ة على العلم أ و غير ذلك م س أ ل ة أ ج ا ز ه ا بعض أ ه ل العلم سواء أو كان العلم أو القرآن مع نقص ا ل أ ج ر في ا ل آ خ ر ة ل أ ن ا ل أ ص ل في ذلك أ ن ه يعلم لله لكن لما ظهرت أمور العيش أو امور ل ع ي ش أو أ العيش م ة بعض أ ه ل العلم أ ج ا ز و ا باخذ ا ل أ ج ر ة على القرآن وعلى الخطيب وعلى وعلى ذلك غير ف ا ل أ م ر فيه إ ب ا ح ة مع نقص ا ل أ ج ر في ا ل آ خ ر ة ومنهم من أ ج ا ز ه على ا ل إ ط ل ا ق ومنهم من منعه على ا ل إ ط ل ا ق وفي ذلك كلام يطول لاهل أ ه ل ل ل ع م م ر ح م ا ل الشاهد ه هذا أن العلم الذي تدرك به الشيء على ما هو عليه إ د ر ا ك ا جازما وتفهم هذا الشيء فهما صحيحا سليما يوصلك إلى الجنة يوصلك الى ج ن ة يوصلك ل إ الجنه ة الجنة سهل جلس الله له به طريقا إلى ل ل طريقا وما ا بيت من بيوت في قوم من يتلون كتاب الله ويتدارس ويتدارسونه فيما بينهم و ي ت د الا ر س و ن بينهم ه إ نزلت عليهم السكينه ة و غ ش ي ت م الرحمة وغشيتهم ا ل ر ح م ة وحفتهم ا ل م ل ا ئ ك ة وذكرهم الله فيمن عنده هذا الحديث لو نظرنا إ ل ي ه لراينا أ ي ن ف ه أمورا أ كثيرة ر ي ل فيه أ م و ر ا ك ث ي ر ة تكلم أ و ل ا عن أ خ ل ا ق المسلم و أ خ ل ا ق ه مع غيره وجزاؤه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وتفريج الهم والسير على مرضاه الله عز وجل أيضا تكلم عن طلب العلم و أ ه م ي ت ه وما ينبغي على طالب العلم أ ن يفعله في سيره إ ل ى مبتغاه وهو ا ل ج ن ة وكيف يحصل هذا الأمر وجاء في آخر الحديث عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجاء في آخر الحديث بقوله وما عليكم بقوله جلس ورحمة قوم آخر آخر في في في بيت, من بيوت الله وما جلس قوم في بيت من بيوت الله وهناك م قوم من ا ا جلس ل ل بيوت في بيت و ه ر و ا ي ة جاءت و م ج ت م ع قوم والاجتماع ي أ ت ي أ و ل ى ولكن أثبت الجلوس, اثبت الجلوس والجلوس والاجتماع واحد ل أ ن ك إ ذ ا جلست مع أ ف ر ا د فقد اجتمعت بهم وكان الجلوس مع قوم أ ي اجتماع القوم في مجلس يجلسون فيه ب أ د ب ووقار وسمت صالح وهدي سليم يجلسون لماذا لتدبر كتاب الله تبارك وتعالى فالمسجد هنا هو بيوت الله عز وجل بيوت وجل الله عز وجل في ا ل أ ر ض كما ق ا ل ايضا ل ل وجل ه عز ف بيوت الله أن ترفع ويذكر فيها ي وقال ترفع أذن أن الله اسمه تبارك وتعالى و أ ن المساجد لله فلا تدعو مع الله أ ح د ا وقال أ ي ض ا ومن أ ظ ل م ممن منع مساجد الله أ ن يذكر فيها اسمه فهذه إ ض ا ف ة إ ل ى الله عز وجل ب أ ن هذه المساجد هي بيوت الله عز وجل في ا ل أ ر ض وربما ت أ خ ذ حكم المساجد كل مكان يجتمع فيه لتدريس العلم وهذا ر أ ي ي و أ ن ا أ م ي ل إ ل ي ه أ ن كل مكان يكون فيه طلب للعلم و د ر ا س ة لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله صلى عليه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه فهذه تكون مجالس علم فهذا يكون مجالس يكون علم هذا الذي اقوله الان ان شاء الله أ ن ي ربما أ م ي ل إ ل ى أ ن كل مكان وكل ي ب ق ع ة في ا ل أ ر ض ملك لله عز وجل و ا ل أ ر ض ملك لله فكل ما على الارض لله عز وجل فلذلك لو نظرنا إ ل ى حال طلب العلم سواء كان في مسجد أ و في غيره نراهم يجتمعون على كتاب الله وعلى س ن ة رسول الله ويسيرون على منهج النبي في مجالسه لا يجعلونها ك م جالس ذ ك ر ا ل ص و ف ي ة ت او الفرق ا ل ض ا ل ة و انما طيب هل في صوت ن ا ل مستعان طيب الحمد لله و انما كل مكان يذكر فيه اسم الله تبارك و تعالى فهو تحفه ا ل م ل ا ئ ك ة وتغشاه ا ل ر ح م ة ويذكرهم الله فيمن عنده وهذا ملموس ه ذ الذي م م و س ا ل يجلس كنحن ا ل آ ن و ن س أ ل الله ذلك أ ن يجعل هذا قياما لليل ل وهذا مجلس تحفه ا ل م ل ا ئ ك ة إ ن شاء الله عز وجل لو نظرنا إ ل ى ذلك لراينا ب أ ن ن ا مع سماعنا للعلم وتدبرنا لما يقال يظهر لنا أ ن ن ا في خشوع ويظهر لنا أ ن ن ا نفهم ما يقال ل أ ن الفهم في العلم لا ي أ ت ي إ ل ا بتوفيق من الله عز وجل والملائكه عندما تحفهم تدعو لهم لان الملائكه تدعو لطلبه العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع نعم من يلد الله به خيرا ي ف ق ه في الدين اي يعلمه ويبصره ويفهمه فلذلك كان ا ل أ م ر خيرا عظيما على طلاب العلم و ا ل أ م ر واسع في أ ي مكان يجلس طلاب العلم يتدارسون كتاب الله عز وجل وسنه رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ينظرون في مجالسهم فيعرفون ذلك النعيم الذي انعم الله به عليهم فاحذر ان تترك هذا الخير, فحذر أن تترك هذا الخير فهو خير عظيم حرم منه غيرك أ ن ت تجلس ا ل آ ن تستمع لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وغيرك مبتلى بشيء يغضب الله عز وجل ففضلك الله عز وجل عليه وهذه ن ع م ة لو شكرت الله عليها من مولدك إلى أن تموت ما تفي حق الله فيها ما تقدر أ ن تشكر الله عليها وهي ن ع م ة من نعم و ا ف ر ة و إ ن تعدوا ن ع م ة الله لا تحصوها فسبحان الله طالب العلم وهو يجلس في طلب العلم في نفس الوقت يجد آخر يجلس لشيء الوقت آخر آخر ناقضا له ناقضا له فسبحان الله الذي جعل هذا مهتما بالعلم ويسير فيه وهذا على ضلال أ و ذاك على ضلال وشر فنحمد الله عز وجل على هذا النعيم وعلى على هذا الفضل هذا الذي شرفنا به ونرضى به و ن س أ ل الله أ ن يثبتنا على العلم وعلى مرضاته وعلى فقهه الفقه في الدين أ ن يثبتنا على الفقه في الدين وتعلم العلم آ م ي ن فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إ ل الا ن ز ت عليهم ل س ك ي نزلت ة إلا ن عليهم ا ل س ك ي ن ة وغشيتهم ا ل ر ح م ة وحفتهم ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل م ل ا ئ ك ة كما قلت تنزل إ ل ي ه م وتضع أ ج ن ح ت ه ا رضا, لطالب العلم, أو رضاً, بطالب العلم رضاً لطالب العلم رضا بما يصنع تضع أجنحتها رضا العلم يصنع لطالب بما و أ ذ ك ر أ م ر ا قد ذكره أ ه ل العلم رحمه م الله ونقل ذلك كثير من أ ه ل العلم ا ل معصرين ا هذا ا ل أ م ر أ ن ه هناك شخص سمع بهذا الحديث وهو أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تضع أ ج ن ح ت ه ا لطالب العلم رضا بما يصنع فقيل ب أ ن ه وضع مسامير في قدمه ل ي ض ع أ ج ن ح ة ا ل م ل ا ئ ك ة فيخرمها أ و فيثقبها فاذى نفسه, آذى نفسه بهذا ا ل أ م ر من الخبل ومن الضلال الذي وصل إ ل ى عقولهم ظن ب أ ن ه لو وضع مسامير في رجله ووقف ف ك أ ن ه ي ط أ بها على جناح الملك فثقبت رجله بسبب هذا الفعل الذي ه و ي د ل على مرضه ومرض م ن على ش ا ك ل ت ه فهذا ح د ي ث يبين ا ل خ ي ر الذي ل ط ا ل بالعلم من أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة بما لا ه م ن ف ض ل و ش ر ف و ع ل و ق د ر تضع أ ج ن ح ت ه ا ل ط ا ل بالعلم وضع ا ل أ ج ن ح ة لها ت ف س ي ر ك ث ي ر ة عند أ ه ل العلم منهم من قال تضع أ ج ن ح ت ه ا ح ق ي ق ة له منهم من قال ب أ ن ه ا تدعو له منهم من قال بأنها تساعده معينا الأمور المهم أن في ذلك خير وشرف لطالب العلم بأن الملائكة له ذلك ذلك بأن أو أمر أو أن من تيسر وشرف غير في خير تفعل ذلك من أ ج ل ه ل أ ن ه يطلب العلم لله حتى الحيتان في البحر حتى ا لتستغفر ح ي ا البحر ن في ل ت لمعلم الناس الخير يعني في وغير يستغفرون الخير يعرفون ويعلمون عالم لمعلم سبحان من الناس لأنهم الناس أسماك البحر البحر الحوت حق الله مخلوقات الله ذلك كيف يصطادون كيف يركبون البحر ويتعاملون مع هذه المخلوقات فلذلك كان خيرا عظيما كما تكلمنا ذلك ولكن العلم المقال مجالس بما لاتسع ولجعلنا قلت لو تكلمنا على فضل العلم وشرف أهله المقال في ذلك مجالس عدة آتي وشرف هو عدة في يفيد في هذا المجال بدون أن طيب ان ل ت واضح ا نعم ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله ومن ب ط أ به عمله لم يسرع به نسبه وهذه ق ا س م ة الظهر لمن يدعون ويتفاخرون ب ا ل أ ن س ا ب ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه لا يتفاخر أ ح د بنسبه إ ل ى فلان ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل ا ل آ ن ترى شخصا يخرج ويقول أ ن ا من نسل النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل كذا وكذا ويفعل ربما يفعل كثيرا من المعاصي لذلك ما نفع أ ب و جهل نسبه والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الجبل ونادى على كل ق ب ي ل ة باسمها وقال لا أ م ل ك لكم من الله شيئا ولا ينفع ا ل أ ن س ا ب ولا تنفع ا ل أ ن س ا ب فالذي يتفاخر بنسب معين أ و غير ذلك من أ ج ل أ ن يرتفع في ا ل أ ج ر أ و في العمل وهو يفعل غير ما أ م ر الله به فلن ينفعه نسبه ولا يغنيه من الله شيئا ولا يرفعه قدما فهذه قدما ما يكون أو هذا ما يكون حول هذا الحديث العظيم قدر الله أ ن يطول شرح هذا الحديث مع أ ن ي كنت عزمت على أ ن ي أ ش ر ح هذا الحديث والذي يليه لكن إن الله يعني يفتح على العبد بكلام بدون علم يعني ربما شخص يريد أ ن يشرح ك ل م ة في ث ل ا ث ة أ س ط ر فيفتح الله عليه بهذه ا ل ك ل م ة فيكتب فيها صفحات وهو لم يدري من قبل شيء فالله مستعان فنسال الله ان يعلمنا ما جهلنا انه تعالى جواد كريم طيب ان شاء الله تعالى اكتفي بهذا ونجعل الحديث التالي وهو السابع والثلاثون في المره القادمه ان شاء الله عز وجل يعني بقي ا لنا إ ن شاء الله يعني حوالي, حوالي خمسه ة احاديث إ ننهي شاء الله تعالى ن ا ل ن و و ي ة و إ ن طلب ا ل إ خ و ة بعد ذلك أ ن نكمل ت ت م ة ابن رجب نكملها وان ارادوا أ ن نشرح يعني شيئا آ خ ر ب إ ذ ن الله عز وجل ما في ب أ س إ ن شاء الله عز وجل المهم الفائده ولو في كلمه ة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لعلي بن طالب ب إ ف ا د ة إ خ و ا ن ن ا و أ خ و ا ت ن ا والنفع يعم علي اولا ل أ ن ي أ س ت ف ي د من هذه ا ل أ م و ر استفاده يعلم الله بها ف أ س أ ل الله ا ل إ خ ل ا ص في القول والعمل لي ولكم وان أ ن ن ن ي ف ع بما م ع ل ا ويعلمنا ما ينفعنا فالحمد لله على هذه النعمه التي أ ن ع م الله بها علي وعليكم في هذه ا ل أ و ق ا ت ا ل ع ا م ر ة بذكره وفضلنا على كثير من الناس تفضيلا خاصا فالحمد لله رب العالمين وشكر الله إنصاتكم لله لكم حسن إنصاتكم وأدبكم رب وشكر في هذه المجالس وكما تعلمنا من م ج ا ل س ة أ ه ل العلم أ ن ا ل أ د ب قبل العلم واستفدنا جميعا من سير ائمتنا كالسلف الاول رضي الأول الله عنهم في مجالسهم في العلم وما كانوا عليه من ا ل أ ذ ب واحترامهم لسنه ل ة النبي ا صلى ل ل عليه وسلم ف النبي ح م م د الله ا ل ل رب ع ي س ح وبحمدك ا اللهم لا إله إلا أنت استغفرك ن أن ك إله ل أشهد وأتوب إ أنت ك صلى الله وسلم وبارك عليه ى ن ب ن ا محمد ح وعلى و آله ص ب وسلم スタジオ。